بسم الله الرحمن الرحيم الف لام وہاں آئی إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى اشتركوا في she نیم a <sighs> فأتَُ بِسُقانُ بِ قاللَت لَهُ مرسُولهُم إِ النَّحُّ إِ فَشَعُ مِ فيلكُم sh واستفتحوا وخاب كل جبار عميم بس هو الضلال البعيد One minute.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 مَنثَلُ كَلِمَتِنْ خَفِيفَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نُجِتْثُتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا وثنبت <تصفيق> الله دُنُنِ نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَأَحَبُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ البَوَارِ سر 为什么 ٹیو اور گو جرمینس میں ار کسی فمل تبانی فع نمل تبانی فائن سنی فون رب ن الْمُحَرِّرِ رَبَّنَا لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمَ الصَّلَاةَ فَاجْعَلْنَا أَفِئِدَةً مِنَ يَهْدِيهِ إِلَيْهِ وَرَزَقُوهُم وَارْزُقُوهُم مِّنَ ان کام السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاب يَوْمَئِذٍ نُنَذِرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا مَنْ يُخِيرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ تَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلَ النَّبِيُّ بِالَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ۚ itaż la nông mo gà gì rồi Oh, show sure.